أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استواء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء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 إذ رأنا نارا فقال لأهلهم كثو إني أناست نار لعل آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاه نوديا يا موسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى نَنيَ أَنَا اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يصدن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 وحلو العقدة من لساني يبقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرًا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 ك كيت قرعينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبث سنين في أهل مدينة ثم جت على قدري يا موت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 إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ من ربك والسلام على من اتبع الهداة إن قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما ما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمه عند ربي في كتاب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 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنَّ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 تنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثلي، فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا ت 111. على الله كذبا فيسحتكم بعذاب 112. وقد خاب من افترى 113. أمرهم بينهم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَطْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى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 ناب ربي هارون وموسى قال أملتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا أيديكم وأرجلكم من خلاف وولأصلب أنكم في جذوع نخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن ن... يرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقض ما أنت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن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 انما يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلى جنات عدن من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِبْ عِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَعْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمْ ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن وَاَوْدَنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي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 قالهم هم على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله مستامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا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 ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أف عصيت أمري قال يا ابنا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الذِّكْرِ مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا خالدين فيه وَسَاءَ أَلْوَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة القلب وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى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 وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشذ وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة عِبَادِنَا عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه